اثن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِن الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مُوَعِدٌ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ